لك أحلى سنين في العمر يا ضي العين وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هواك كان حلمي أكون وياك لو يوم من عمري معاك وكتير وانا بتمنك يا حبيبي So